شبكه الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم أشهر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفينا فيه أبدا ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما كلمة تخرج من أفضل لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد ك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنون Oh, من اظلم ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموه وما فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم الفقاء وترش وَإِذَا ظَنَّ Thank وكذلك أعفرنا I'll be وقل الحق من ربكم فمن شاء فاذا <تصفيق> كانت ثاور يحلل Oh وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رَجُلًا لكنه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء فاستطيع له واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما وبذن بات الأرض فأصبح هجماً tâm lâu واتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عظم ما اشهدتم خلق السماء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 Oh, وَمَنْ أَظْلَمُ ممن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قدمت بِهِ وتلك القرى فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 117. واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما Oh <laughs> Oh, ترجمة قال هذا فراق بيني وبينك 125. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. 118. فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها als ba من لغلا من يكمن في المدينة وكان تحته كنز لهما. وكان تحته كنز لهما Boca เป็น nam 119. إذا بلغ مغرب الشمس وجدا تغرب في عين حميئة سنقول له من أمرنا يسرا ثم أَتْبَعَ سَبَبًا <تصفيق> Thank <laughs> حتى إذا سوا بين الصدفين انفه حتى I كل النوم حبطت أعمالهم فلان موسوعه لا نفذ البحر قبل أن تنفذك لما عذاب